الذكر عند المشعر الحرام راكب صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدة فدفع قبل أن تطلع الشمس